فَمَن تَبَّعَ الَّذِي خُرِقَ كَمِنْ تُرَابٍ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ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 فان تجل نتج قر سماء شاء الله لا قوه الا بالله ان ترني ان اقلن كما لو و ولدا فعش ربي ان يخيرا جننتك ويرسل عليها حثالا من السماء فتصبح قيضا ذلقا او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع لها قلبا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 هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقُّ هُوَ خَيْرٌ ثَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا فَأَصْبَحَ حُمًا تَدُورُ الْرِّيَاحُ فَتَأَلَّى اللَّهُ لَا كُلُّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا